الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم غارة على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باد الشيخ وفقه الله المهم وهو وصي الوطون كمي صلى الله عليه وسلم اكيوة اكيوة كدنيام اسمع صلاة الصلاة وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام حيما ننووولي صلاة الصلاة ووسيا من تومي عليه الصلاة والسلام والفكوا وإن ذاك آخرة ويمن آخري ما سمع منه عليه الصلاة والسلام حيما ننوو شؤاليس كي وإيه أكيز منهم بعدها فبس اللي توكا كوني في الدنيا، وكذي من هنا يوم يمشوا قبل الحين الأخير أهانل كوأ من هنا كتم ك قبل أكوفة، فيا أيها المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم، أي منا أم بينن تومي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة يعني هو صيع وشيكين، هو صيع الوافع مشوا مشوا أمروه كي توشيكين يعني إلزام الصلاة الصلاة الصلاة يعني الزموا الصلاه يلزمشني ان هي عباده يا فلا فهي وصيه وصيته لكم هون يعني هو اللي وصيه وينه وصيه واك يجي هنا وصيه واك لتوчия دي وعهده اليكم وعهده اليكم ناندو احادي يعني احادي لك توداغانا تسينا ييني كومبا هو وصيه halatu dawhuda na hii ahdi ya taisekelaa naoni hiyo athia usimamisha sala kama sharia inavotaka jaa fi musnad al-imam ahmad rahimahullah nakuja kwenye musnad ya ahmad rahimahullah bi isnadin jayyid wa isnad ambao kwamba jayyid anna as-salata dhukirat inda an-nabi وما سأل إلتاج أمبالهم صلى الله عليه وسلم فقال عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أكا سمع يمنين إلتاج أسأل أمبالهم صلى الله عليه وسلم الفسكية أكا زمجم زي عليها أتكايك ويحفاظه صلى سوا سوا أكاي صالي كم الشريعي نبتاك كانت له نورا صالة اتكوى انه ينور يكس وبرهانا انه يهجى يكس التقيت الجميع ونجاة يوم القيامة نا نقفوله كشو اخر اه اه اما بمتاكس وكي حافل صالة اصابا وكي صالة كمشاريع انا بتاك بس يتباتل اما بمتاك كشو اخر تقونا نور مانا كما ما هنا نور هو خلاص hakuna jua hakuna mwezi kutakuwa giza moja kwa moja jua litakwenda shamsu kuu itaisha dingu nojo mkadarat. Halas. sasa kama ile nuru yako kwenye moyo huna itaha na utaipata wako kama huna haya mambo ana shaka ni wosia mzuri wa kutukumbushi kwa hivyo kwanza utapata nuru kesho akhera ya kutembea kuona وبرهان ناني هوجا حجا بلي الله سبحانه وتعالى يتكون لك توع ومن من خلاص من يفاديه صالح قالت مبا يكريو سيطاتي ونجات أنه يكفوض ونسالك وناء إن شاء الله يتكون بليو نوتا فوض هذا مبا مفادي هذا سكين يومي ومن لم يحافر عليها أنبا يكوانبا هذا يحفظ صالح Hati salik kama menginap di Taqwa. Nampaknya muhafazah. Hati kama kau menginap mara yusali mara yang Basi Bess kama kau mahu, belum yakin leh nur. Hati kuana nur keja. Nampaknya salah ku Kama tak menginap di Taqwa. Tiap betul kuana nur keja. Naya kesal yusali kau menginap di Taqwa. Ati anggaran tak ku كتابات متكتانا شماليسا <تصفيق> سبحان الله ها ها هو حق يفادي صالح ولا هجي صالح نيني فضوذيك لو أجي صالح يفضي وذيك هل يزيك صالح كما يجي هم باوكما زمي قوية حديثي كذا كتازا نقر كنقر دي ينقرها نهندر صلاة المنافقون ثم صلى الله عليه وسلم ونافقك صالح جالس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن قام فنقره نقرا الله خلال الله خلال الله سبحانه هو مفكوز مبك في صلاه النفاق wale wanafiq tumi salat alwasifu salih jalsa yarqub shamsa takali ngojojua hilo la zama salat alasr hatta اذا كانت بين قرني شيطان jua sasa nimefikia أسماء كثيرة يبتجم بيهم بيهم لا يذكر الله فيها إلا قليلة ما هم تاجي الله استكواش نقولي يكون الله أكبر الله أكبر سلام حميد وتمتاجي الله لنا لا هو جسم سبحان الله يشكب ليه شيء نقول لا حاول لا شك فيه إنك كوسق ويفار صاح فصار لك ماهي وسيت رجية آه وسيت رجية ما راح يبتديها على شرفيات فيتو تي رجية صارنا له كن محافظا عليها. لم تؤمن صلى الله عليه وسلم سماه. صلى كما رأيتموني. نصل. عيال الصليه. نانا تسمم ثمل الصليه. هكنا مدرس. ترى يكويه هكوساليه وقارن يويساليه. بس هو يقف في الصالة. بعده هو يجلس كي يقف في الصالة. كويفو. ففاي كي يتجه منه. لو أقسموا ما لم يحافظ عليها. أنباءه كي يقف هذه الصالة لم يكن له نور. كشو اخيره استراتيجيه مwangaza ni giza wala burhan wala hana hoja kujitetea mbele Allah subhanahu wa ta'ala wala najat wala hana kaulu subhanahu eh ili hadith ya uthman radiyallahu anhu sahih qala muntuna thalathah awwal ma yus'al al-'abd as-salat yawm al-qiyamah as-salat wa idha salahat salahat sa'ir 'amali Kwa hivyo mambu yote mfungwa na sala. Hadisya sema sala ikiwa ni mzuri, na zile ibada ni mambu yote ya kwa shafito. Intaha. Lakini, ukianza kuisabio kusu sala kwa zina matata matata. Haziku nyoro kasa sawa. Halas, na mambu mingine lubakia yote ya maziti. Kwa hivyo, masala ni mfungwa na hivyo ibada kubwa. Kisha baada ya hapo, mtun sasana ma sema, Wakana yawma al-qiyama, na atakuwa siku ya kiyama, هذا كون كنان مع قارون الله أعلم هذا نوتيك تكناء هذا كون لما جيران ذاك كيش آخر كان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف هذا وطن الذيب و الكفر رأس الكفر حتى كفوكا نوتيك ما هواته هود أماكم الله ملاع ميزا كعذاب تفوت تفوت نكيش آخر مواجهة عذاب ينجينا awan do waktu atakuwa rufqa yake suhbah yake wallahu alafia wassalam yakitu kuburina anaatu kama faraun nahaman qaron wa ubay bin halaf la shukri ni tambih mzito sana kwa sababu sala maitoa na ni inzar ni onyo kali sana kwetu sisi ai akasema an natarika غير المحافظ عليها اتيه فابتاء يحشر يوم القيامة اتخفلي وكشف اخره في مع صناديد الكفر نواه بونغوز وكفر وااعمده الباطل منجوز ذا باطل يعني هذا عياذا بالله من ذلك وجاء في صحيح مسلم لا يماجي في صحيح مسلم ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله بكيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تومي صلى الله عليه وسلم سيما بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بين يمك أنبه يكوانبا من آدم يعني بين يكوانبا يعني انباكا فتير وبين الشرك والكفر نبين يكواني كفيري يعني honi muislam au mtu hapo katikati nasi ndio ipo baina baina yeye na baina kufru pande ya mwisho hapa katikati kuna nini as sala ni sala yani ina maana gani sala ndio ibada ya pekee kukuta tukuzia yeye usiangukie بين الرجل وبين الشرك maana hapo hadithi yasema yani kuna nini katikati as sala kuna ukuta sala sababu ukuta ndo kufanya ndo hukfanya usiingie ukuta kiuondoa utaendea utaogukia kwenye ukafiri waliaza billah wewe na maana sala ndo ibada ya pekee na kuziia leo usiingie kwenye kufra ndizi hadithi ahli alilm ndio katika hadithi ndo tegemea kukufurisha tareka salani ومن تجميع سمن هذا نص لا يحتمل لنص صريح كل مسألة ولا ينحتمالات الله أكبر طيب وجاء في المسند نقول في المسند إمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكوامتومن صلى الله عليه وسلم سمى من حديث أبو ريدة بن حصيد رضي الله عنه وكوامتومن صلى الله عليه وسلم سمى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة أهادي إليوك يكوه فذيانا دامنا مالي نكي لكي بين سيسي وبينهم نبين الكفار أهادي الباكيان نيني الصلاة نصال يعني أنا نصالي خلاص دمو الراكي مالي ذاكي كي لكي تطايف فذيانا سينا تناهادي أنا حتى سجوس يعني كيف هو فصالح تطوى دموياك تخوى مليات ينكاتب توقفهم يا حديثي ها بيننا وبينهم الصلاة لصالة <تصفيق> ليؤهدئ ليكتو بين ييتنا بين أهل الكفر فمن تركها التكايكو يوعتهي الصلاة فقد جفر جفار التكوى الشكفور التكوى الشكفور نهين حديث يفين وجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحمد كجبني بخاري وممتومي صلى الله عليه وسلم سمى من صلى صلاتنا اتكاي قصلي صلاه ذيك تنوض صلاه يعني هي صلاتنا ثانيه صلاتنا أتنا ثانيه احنا واستقبل قبلتنا انا اتلجيه اتلجيه وجهك قبلته يعني انت صلي ولهجه قبلة مسجد الحرام وأكل ذبيحتنا نأكل اكلا كتيمبه جه يعني سيسي اهل الاسلام في دين بس فذلك المسلم هو ينتمي إسلام مقولي يعني فذلك المسلم يعني الحقيقي مسلماً كصارني هالفن يا ممتاز صالي أصله أصله صلايته يعني كم أم تمل بفنديشة وصليك إخلاص لله أكيد لك يا قبلة الأكيا قبلة كيلم أم تمل كساما يعني مسجد الحرام الأكيا قبلة شنجنة وأكل ذبيحتنا نكتين دو ككتين دو كم أم تمل أنا أكسيسية، واضح. إذا بيحة لنا يعني تندش تنسية نعم، أهل الإسلام، سوام نعم متين دوك شرف، ووكالا لا لا أو كيلا وهو بكون يحل. نعم متين دوك شرف ده ربيحة ده، ده ربيحة متجون. لا، ده ربيحة متجون صلى الله عليه وآله تين بلى الله كل إنا صلاد ونص محيايا ومماتي للا. إندو ده ربيحة ده. لكن نعم متين دوك kamsema sasa bwana kwa nini mimi takula bwana nyama ile kula sore yako hiyo sio dhabihu taraji dhabihu shirki na ikiwa ni dhabihu kwa الله عليه وسلم kwa hivyo hapo huko nimekula kitu kingine sio ile mtume صلى الله عليه وسلم alifundishi basi huyu mtu falalikal muslimu alladhi lahu dimmatullah wa dimmatur rasulih huyo ndiye ule muislamu Amba ikwamba anazimma ya Allah Na anazimma ya mtumi Hathai kuhundu oleh zimma Iyifadhi Yani amba ikwamba hana haya mamu matati Bainayatu na bainayaka kuna cha zimma Sayatu kumteki Kama hana haya mamu Madaka Nama fuhum ya hadith Koyuna maana sala ni moja katika mamu Iyiku kuhifadhi ya zimmatu Allah Zimmatu Rasuli Kuseve Sasa Allah mtumi ya sayamamu isho Fala takfiru zimmatu Allah Muzifundi ilai zimma ya Allah, Yani ilai ahadi ya Allah, Il yako beynayetuna menzeti. Jusquik ufanyi waduhi, Jusquik ufanyi lalot, Madama wanafanya mambo haya. Wana sali, Wana lalikia qibla, Wana kula kama, Sharihina bota. Waah. Tuhayyotim mambo kifam ya ahadillah kwaaku. Ufayk ufanyi waduhi, Madama wa s'mamisha sala, Sasa. Tadalika angalesele hadithi, Tumis sallallahu alayhi wa sallam, Alkotipati khabari mambo tokiyambileni, Kaba sata kunu ba'li jaw, jaur, a'imma tuzulmu, a'imma tujaur. Mereka katika masahabahana, adununni Khalid bin al-Walid, radiyallahu anha, kama ya Rasulullah, iki jahiyo hali, au iki tokiya mambo. mambu, afalanu na'abiduhum, afalanu na'abiduhum, ya'na tupigyanina hawa vengguzutu kawattua, madamu wa syafanya mambu ma'chafu nannahi, azal Khalid, ya anbiya Rasulullah sallallahu anha, radiyallahu anha, ikitokea viongozi namna hio wanafanya upuzi na dhulma na uchafu afalanu nabidhuhum tusiwapige kwa nini tusiwapige na upanga tukaoondosha kwenye utawala tukaweka wengine tunasasa labda nini la ma aqamu fikumusalah hakuna ruhusa ya kwenye utawala wao madamu wanasimamisha sala nini wanasali hawakataza salam kusali na yeye mwenyewe yoo swali madamu ni wa sala falatana huna ruusa ya kumuondoa angalia kitaja ibada ya habitaj ibada ya sala pekee hakusema la masallu wa sawamu wa tasaddaqu la masallu madamu kiongozi yuswali hapana ruhusa ya kufanya lolote kumtukana Walakum kumtimba Walakum kumpindoa wala kumfanyaleti huni wasia ulio wazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam Anggalya sunnatullah fil Arab. Yoyote Aku dan Khalifah wasiat. Anggalya dan fil Di Hawaie. Wahai Anggalya walau wassat walau Khalifah wasiat. Ah? Nanti janinnya? Benda benda mesti kira marisugi. Encik Zulkifli Juguh. Skena. Aliaga. Video mahamahasi. Skena. Walau kuat nanti sembuh. Zurek. Bisa minat dia di Allah. Ni'am Benda menikah بل بخالفه هو وصية ومتومي صلى الله عليه وسلم طوية ويوم طوية ويوم كمانجيني فسا لكيني لو كموانبيا مسلم حديثي كما هزي يتاكمبيا نووغا ويني تكبالي وانا ظلمنا منهي يخي متومي من نوانكم بيان كبالي سبحان الله ويني سيبتومي واخو وانكوانبيا كبالي مدامو ها وصولي كباليني ونمزيني ذظلم ويني الله هكو جمال ويني الله سبحانه تعالى تولي فيه حركة و Wa Islamu wa masih ayam aceca, angkau ayam aceca konyenin cik zakufur, atigiwa mahema ketupokondangnya juli kani. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah bagaikanu ti mujudin, walau mana jumbayan ti la niat, aserai angkau nafsi. Lakinoh mu Khalifah S S S S S wa S S S S S viongozi S Sasa S S sasa S S S S S S S S S S S ku amri za ntulu sallallahu alaihi wasallam na sitasoma mbao za uhud eh darasa kubwa iko masahaba bona zaidi masahaba wali amri moja moja tu musishuke kwenye hiki kijbali hata mkatoa na sisi tumeuawa watula nyama zetu bona zaidi hiyo tu sasalaambia mkao na ndege yola ya wa islamu musishuke ende vita itaendelea dia sema vita zichakwisha nishakwisha bwana nganima tukifukieni jamaa eh angalia radhi al-bukuj amri moja tu ya mtume ame khalifu moja ya kivita angalia baladhi al-hud ikapelekea kuua waislamu sabuid wakapoteza maisha yao sababu nini amri moja tu ya mtumwa sallam ku khalifiwa haya sisi لا هي حلاك. تستخدم السبب وتكالوميان. ها كل ما جاء أنا مسألة بليشريه حجة كليا. لا هي بلاد. واضح. فاهم. فاتقوا الله السماء جني ملأينه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفوا سيمتهم صلى الله عليه وسلم ومحبه ننيو بينزوج. واحفظوا هذه الوصية بفرينه وصية وتذكروا قوله عليه الصلاة والسلام na mukumbuke maneno yake mtume عليه الصلاه والسلام fi ayamehi walahazatihi alakhirah ketika yale masifu ya zile lahza zake za mwisho yufa tukumbuke yale maneno yake wa fi daudihi na ya wale walikuwa wapenzi wa mtume wa mwanzo ni yani masahaba wakampenda kama sharia inavyotaka atupatie na mautaji mfano katika halizaw, halizaw, wa halizaw, nasara, nasara. Fasuhuni, manenu, hali zao zilikuwa hali zao wao walikuwa hali zao na swala ni hali yake sasa huni maneno haya lazungumza abdullah bin mas'ud aelezea hali za masahaba walikuwa na swala nasoma alafu na sisi tuangalie hali zetu sisi na كيش أنت بتجعو و بينا و بين زوايلي و بين زيسي وبينزي ناواو. نان نقول لك تكوّق يكون بجماحها. نسيسي؟ أوني وار. عن علي بن مسعود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود قال سما من سره أن يلقى الله غدا مسلما. ييوث أنا يبنزوا كوكتنا ناملها ككش. يعني آخر. مسلمان حال يقوى يهلي ميسلام سي كفير كامراتك قطعنا نمولاك حالي كما غيره قوى ميسلام فاسار بس ينتا يفعني هاي نوفوات أسيمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات ال... الصلوات بس نأذي هفاذي هزي صالات حيث ينادا بهن مهالي يحافظ على هؤلاء الصلاوات سي نيباني أو كتابك كتانا أن الله مسلم صاحب السؤال كقولي، بس يوزيه فله يزسال حيث ينادى بهن ما هالببضته يسالنا بوية وودي. يعني أذا أذا كiskey أنا كيش أسأله. فإن الله شرع لنبيكم صنما الهدا. الله سبحانه وتعالى لم يكن شريعة متومن صلى الله عليه وسلم a kampa kichu taitwa sunanul huda mwenendo wa uongoziia ya uongozi sunan ya ale tariq atariq tariqul huda njia ya uongozi allah alimpa mtume salla ndia hiyo wa innahunna min sunanil huda na sala ni katika hizo njia za uongozi moja katika hizo njia ولو أنكم صليتم في بيوتكم، لو ينّي ونومه، متعوَّق صلِّي كنيم بزاهم، مانيومان. كما يصلي هذا المتخلف في بيته، كما نصلي إن جين السويد يعني ما نيش عاونا صلي السويد، كما ونا صلّي هذا إن جين كنيمانيوم بزاه، نني مكوا يجي زاه مك صلّي، بس مكيفان جمهيلو، لب لصلّي مانيومان، مك غورة مسيته la taraktum sunnata nabiyikum mutaraka injia ya mtume wenu mkisali nyumbani mtakwile njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ushayia. Kwa maana kukusali nyumbani si katika njia za mtume sasa si katika njia zake kabisa. Tayib wa la taraktum sunnata nabiyikum namkiacha barabara ya mtume alioifita mkaiaacha mkaenda barabara nyingine. law mutapotea mutapotea la mutaatif ha? eh la zalaltum yani hakuna chakacha moja kwa moja mtakuwa wapotevu mukiacha kusalim sikitini mukaamua kusalama jumbani nyinyi ni wapotevu moja kwa moja kimasala sasa ameitumia na la sautiki eh la zalaltum mtakuwa wapotevu moja kwa moja kwa sababu gani umeacha barabara mtoka barabara mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii leo michukua hii ya ubavuni Si mwisho utapotea. Wesi shika lpo shika yeye. Yeye mana ke hiyya. Kaya tashika pepone. Hiya kwa tashika afwe wajua. Hayye juli kada. Jawabu mmoja. Hinawakun gine. Hukukun gine. Domana kasema utapotea. Sabuja ipata ile. Daraja lukwenda naya untuni sasala. Wabih. Nankuhusu ni nankuhusu sala. Nantena kusali nyumbani. Sikusali. Iwaswali yani. Sikabahaswali. Subhanallah. Lakini madamu ywaswali nyumbani. Nimpotezi. Nimpotezi kisha sema wamamin wazulim na hakuna mtu yote yatataharu atajitwahirisha nyumbani kwake nyumbani jitwahirisha fiyhsinu atawadhi vizuri anajitwahirisha huko vizuri thumma ya'midu ila masjid baada ya kujitwahirisha huko kwake nyumbani kisha akusudie ya'midu yani yakside ila ila masjid min حتى كسودية مستفوتة كتاهي مستفوت لونها طقوفة صحيح؟ إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حتى. آه الله لا لأجر أجرني تزفوت هذا. فنيني <تصفح> <تصفح> قصبابه كي يكتب الله حكم سكتيني. مو باتيها. هاي ما كيواني أنا اتولى وكوني ماني. بدي كهريش مزوري. أكيد يا كل اللي خطويا كي كي تنبه عن بكرة فيكم سكتيني نحسر. Dan dikiwa hasanamu. Khatwa ni gini, hasanam. Eh, subhanallah. Yani, gula kuliah, hasanam. Gula kusyoto, hasanam. Wahakana. Illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuwha hasanam. Dan dikiwa sababu. Wayarfa'u biha darajah. Isa killa khatwate na pandishwa darajah. Wayahuttu awa yuhattu anhu anhu biha sayyi'ah. Na killa khatwa kitembeha anangushiwa madama ndei yani, gumoja thawabu gumoja madani gumoja thawabu gumoja madhani angushio eh na huku yupanda daraja kwa zile hatua anazotembea mpaka kufika msikiti eh subhana angalia ajira ngat baada warokota thawabu tu na hujaingia kwenye swala subhana eh fadhla ala fadhla na hiyo ni shau kubwa wa sala hakuna ibada nyingine yoyote ambayo kwa sababu kifuatia kazi ni hiyo la isipokuwa sala ndio kila nyao yako tikanyaga kupanda daraja kwa mola wa isipokuwa ile iliyodari hakuna nyingine fa kisha sema bin mas'ud wala kadra'aytunana na alikuwa mkituona sisi yani masahaba zama hizo yanawaambia wale wazake zama hizo alikuwa sisi masahaba wa maya takhalafu Alikuwa kisali nyumbani yaki khalifu mskiti. Illa munaafikun ispokuwa yuli ambayatwa ambayu wa sali mskitini zama zeku sisi masahaba tukulia nana? Ni munaafik ma'lumun nifaq. Tena unafiki waki ukuwazi. Yani zama zama sahaba alama ya unaafiki ya wazi. Nimtu kisali nyumbani. Si kwa mbahafali? Kisali nyumbani. Ni alama kwa masahaba ni alama ya unafiki kwa wanawake kwa wanaume umeelewana Allah hivi ndio dini ilikuwa zama za masahaba iko hai sasa fikiria mtu nyumbani atchukulia uzito kusali sala hawezi kupoteza sala atakuwa na umuhimu sana sala maana unataka fali nyumbani kumbe haitoshi atakuwa ni mpotevu tu baadaye idhare kotakuta masahaba walikuwa msikitini wamejaa kama anavyosema ni masoko wa laqad kana ar-rajul la alikuwa zamani mtu yutabihi kuletwa huyo mtu msikitini yuhada baina ar-rajulain mgonjwa maskini sasa hawezi swala asafikia adhan anaitisha watu yuhada anaeka hapo mkono anabebwa hiyo ndo yuhada anatolewa nyumbani anabebwa mpaka mpaka msikitini anasema yusaiduhu rajulun an Mtu moja ya msaidia upanduakulia Wa akhiru wa inshimali Na mtu moja ya mshiko upanduakushot Kutoka nyumbani watoka nae Hatta yukama fi sofu Baka asmamishu kwenye sofu mskite Anau uutisi ni mgonjwa Harezi kutembea mpaka watuawili Awa shugulishi watuawili wa hape kazi watuawili wa mbebe Hali nalukoma sasa Sasa mtu kama huyu Akiwa na asya tapoteza sana Akiwa ni mgonjwa hali yakin hiyo كيف كنا عافية يا مين؟ كل قوة كل جل كاني من بهاي كده الصحات. هل فلانه صالح فلانه وده كاني لا. نصاله من إبادة يبقى كيرم بوقامبا. أم توه بس كودانعانيه تم جوا صالح. قاليني كساو ولا مسما. مساعشرين ننتو تنبيوم توصله مسال. يمكن كسا بس ولا قانة. ولا بيلي. يا ترى تريني أنت تاني؟ موجا كموجا؟ نا يجوز هذا كُتُّه مواتِه هذا يجوز. رواه عبد الله بن عمر ثمانية. كنا إذا فقدنا رجلاً في الصلاة اتهمنا لما صحب. لكن قسم جواباً كُتُّه مباشرون منفِك. ولينا كُجَّسَ النَّاسِ. وهذا غير واضح. لكنه له إمكُوس على ما نفاق. ها نِعْلَمَ يَأْتُوا زُورِهِ تُكُونَ. زما زما صحبة نِعْلَمَ يَنْفَاقَ. زما زتُنِ نِعْلَمَ يَأْتُوا زُورَهُ. سليمة. أليس كم سكيني؟ هل تريد أنني؟ سبعون جو بيني أو كم لوزا بنا فلانة؟ من جاء يصلي شمال؟ بين الرجلين يساعد هو يوم صيديا يمين هو عن شمال حتى يقامة الصف. انظر هذا قسمين شقين صف. أسمع الشيخ سس بينما الواقع في حال كثير من الناس اليوم وكجزام حال ثصيرت وينجلوهيه ممن خف ميزان الصلاة عنده. وعندما يقول أنه ميزاني الصلاة هو هو خفيف يعني صلاة من عبادة نوغه هو ستشرف إذا كنت تصليه من بعنى من يكالجلاليه مكي هذا هو نتال يعني يكون خفيف ميزان الصلاة عنده يشغيله عن عن عنها يوجد شغليش أنك تصلي سيوك تصلي مباني حسوالي كم سايع يوجد شغليش أنك تصلي أدنى الأمور وأتفهها يامو دوب لك الدنيا ناديام بدوه ولا كيفوز تسي؟ هني يام ولا كيفوز؟ أعزلكم فكية؟ سبحان الله أكوس أقسام؟ وكمونا يواقيب بعدا؟ قري أه هلوقنا ميتينج؟ لقنا ميتينج سبوزا كتب أقسام؟ سبحان الله ما صحابه وكيسكية ها يا والله وتشتوك أه هني قنا ميتينج إذا قم شجام تترجم سؤال؟ نسأل الله العافية والسلام قرين بس كل دري ميتينج كم يوم؟ ليش تحبوب؟ naikayo hiyo itakufunga kwa واضح wae ishaka hii ni alama mbaya mtu kaye ana tabia hii aanze kuzangalia imani yake airudisha imani yake tena vizuri maana yake hiyo ni alama nini ya ni faq afanye bidia ile ya istighfar na aondoshe hii tabia ala falyastaqillaha fi hadhihi salati muhafazatan alaiha yatakamtu amshi allah kwa kuhifadhihi sala wa iqamatan نااكي صالي أجوم جذي نغوث ذا صالة نزيلي واجبات ذا صالة نندي الشروط ذا زو صالة صالة إنه ما نقوم صالي صالة سيقوم صالة تكافه فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيام ينبو لقوان ذا وتوليز وكشو آخرة ينبو لصالة فإذا قبلت إكي قبالي وصالة قبل سائر وعمل نعمل ذاكو صالة شبيت تقبالي وصالة وإذا ردت صالة كيلو ديشة ردت سائر نزل عباد ذاك زوت الزروديشة جعلنا الله عز وجل من المقيمين الصالح ومن المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرته وتحت لواي ووفقنا لاتباعه يا بجلالك رام آمين واضح طيب نكتفي بهذا القدر تقول ممليزها ملام والحمد لله تقول يا قن عليا مسألة ما كانت نعم اكتفي بهذا القدر إن شاء الله الله تعالى أعلم صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.